شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَوا أَأَنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لَّا أَشْهَدُ قُل إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كَمَا يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم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 فروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ تفوالا فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا رُدُّوا وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَل بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا هُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ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 لا يتقون افلا تعقلون قالن نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من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 إن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تلتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين